يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، فولوا جهكم شطره، وإما الذين أوتوا الكتاب لا أن 118. الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 119. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابعين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 ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وَمِنْ حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوالوجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسلا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة.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 بل احياء ولاكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 119. وإنسلنا من البينات مِن من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم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 فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بِمَا الناس والفلك التي تجري في البحر بِمَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب نهم كعب الله والذين آمنوا أجدد عبّ لله.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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدي مبين إنما يأمركم وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ طَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي بِمَا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يا <تسجيل> <أيها> الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن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 الله غفور الرحيم، إن الذين يكتمون ما أن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 أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالَّذِينَ تَرَى أَنْتَ تُلُوحُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولىك الذين صدقوا واولائك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في الفتن الحُرّ بالحُرّ والعبد بالعبد والأُنسَى بالأُنسَى فمن عُفِيَ له من أخيه شيئاً 118. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 أَصِنْ جَنَّ فَأَوْ اثْمَنَ فَأَصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ أيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون.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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ 119. ومنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هم وابتغوا كتب الله لكم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 129. بينكم بالباطل بِهَا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ حيث أخرجكم والفتن أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإذا قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال با من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم فا اذا قضيتم مناسکكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب من ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَعْ لَهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ لِمَنِ التَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبسالم هذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 118. سابعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدي مبين 119. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 129. ويسخرون من الذين آمنوا 120. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 121. والله يرزق من يشاء بغير حساب 122. كان الناس أماما مَا تَؤْمِنُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبة أن تدخل الجنة ولم ما يأككم مثل الذين خلو من قبلكم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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأطربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 111. والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 112. يسألونك عن الخمر والميسر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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاءعنا تكم إن الله عزيز حكيم ولا تانكح المشركات حتى يؤمن ولا نينة خير من مشركة ولو اعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حَتَّى يَتَطَهَّرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَتوَهُنَّ مِنْ أَيِّثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مِثَالُكُمْ حَوْفٌ لَكُمْ فَ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 إصلاح ولهن مثل الذي عليهم نبي المعروف ولالرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن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 ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهم في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعد حدود الله أولئك هم الظالمون فَإِنَّ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنَّ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ أن رَاجَعَ إِنْ ظَنَى أَيْ أن حُدُودَ اللَّهِ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 ما آتيت بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأفوسهم.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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن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 واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيْ يَعْفُونَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُبُدَةٌ مِكَاح وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فإذا أمنتم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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِم مِّمَّا مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 119. يكون التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى فيه سكينة من ربكم وبقية مما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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم من 119. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 تِلْكَ ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود